ومن تق السيئات يومئذ فان قد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون اذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون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 كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذعوبهم وما كان لهم من الله من واق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 الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال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 من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا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 وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعادي وثمود والذين من بعدهم وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلظُّلْمَ لِلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱتَّنَادَىٰ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ ٱللَّهِ مِن عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ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 وقال فرعون يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زينني فرعون سوء عمله وصدع السبيل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 وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَهُمْ وَأُسَرْضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون أشد العذاب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 في صدورهم إن في صدورهم إلا كبرهم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 ذالكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير حق وبما كنتم وبما كنتم تمرحون ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين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 ولكم فيها بنافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويُريكم آياته فأي آيات الله يُنكرون أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَاضْرُكِ فَكَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كانوا اكثر منهم واشد قوه واثرا في الأرض فما اغنى عنهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون